فَلَمَّا يَأْتِ الوَنَا مَنْزِلَ لَن رَبِّكَ بِالْحَقُّ كَمَا وَعَدَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ الْقَاوِمُونَ الَّذِينَ يَنُونُ عَهْدَ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صبروا نا نیکوم یکونه بر وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَصْنَامًا قُلْ سَمُمُوهُ أَمْ رَبُّكُمْ أَمْ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُهُ أَمْ هُوَ الْقَوِيُّ بَلْ جَاءَ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ مُسَبِّحٍ عَلِيمٍ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ من, مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَفَمَن يَعْبُدُ وَيَرْجُو الْعَذَابَ الدُّنْيَا جنة التي ودى المتقون تجري منها تحتها الأنهار قلها دائم وقلها لأنك ربا الذين اتقوهم بل كفرين النار والذين اعطلهم الكتاب بما لهم من الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أعبد الله ولا به <تصفيق> ويقول الذين كبعوا لست مرسلا والكفال لهم شيئا من غير وفينكم ومن عنده علم الكتاب ألف لا أرى من مرى باب أهل أن أنزل لهم لك لدفعنا الناس من الضرم من النور بإذن ربهم من أسراط عزيز من ذلك له الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرين ويصدون عن سبيل الله ويكون العروجا العزيز الحكيم حَكِيمٌ وَلَقَدْ أَخْرَجْنَا مُوسَىٰ مِنْ دَارِهِ مُبِينًا ﴿51﴾ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿52﴾ وَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿53﴾ وَأَنَّ هَٰذَا كِتَابٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿54﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿55﴾ وَالَّذِينَ Thank you اما تشفون عما تاني عبد آبار فأتونا بسلطانه قالت لهم من و نجدت الله ذلك فلا تَخْسَبَنَّ النَّاسُ أَن نَّخْذُلَهُمْ وَأَنَّنَا نَذَرُهُمْ حَمِيمًا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ فَذَكِّرْ إن إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ وَلَا سُلْطَانَ لَكَ إِلَّا الْبَلَاغَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَن يَخْشَى وَعَظَّمَ لِلَّهِ الْأُمُورَ وَعَلِمَ أَنَّهُ وَلِيُّ الْعَادِلِينَ وَعَلِمَ أَنَّهُ